إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وَعَلَى وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْسَ يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمِدُّكُم رَبُّكُم يُْددكُم رَبّكُم بِقسَةِ آلَ فِ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوومين وَمَا جَعَلَهُ وَهُ إِللاا بُشْرَ لَكُم وَللتَْطُمَ إ قُلوبُكُمُوبِه وَمَن النَّصُ إِللاا مِنْ عادِ اللَّهِ العزيز الحَكم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 واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون